إنه لا يفلح الظالمون، وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فألقي دي لي يا مان على الطين فجعل لي صرحا لعلني اطلع الى الهه موسى لعلني اطلع إلى موسى وإني لأظنه من الكاذبين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 وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ المقلوحين.